والغرام والهيام أنا يا أحبة سأخبركم بأعظم قصة عرفها التاريخ أنا أسميها أعظم قصة وهذا اجتهاد مني أعظم قصة حب عرفها التاريخ ما ذكرها أهل السير في كتبهم ما ذكرها المؤرخون في كتبهم لا ما أبدا الذي ذكر هذه القصة هو الله عز وجل في القرآن والله ما ذكرت هذه القصة يا أحبة إلا لتربي القلوب إلا لتربي قلوبنا جميعا من هو بطل هذه القصة؟ ليس شخص عادي وإنما هو إبراهيم وإذا ذكرنا إبراهيم عليه السلام نذكر إبراهيم إيش؟ إبراهيم الخليل أليس كذلك؟ ما معنات الخليل؟ أعلى مراتب المحبة أعلى منازل المحبة بلغ عمر إبراهيم عليه السلام 120 سنة وما رزق الذرية وقيل 80 سنة وفي لحظة خلوة ومناجاة لربه رفع يديه للسماء السماء كما في صورة الصافات وقال ربي ربي تجدها مشددة من أعماق قلبه يتمنى ولدا يراه بين, يراه بين عينيه وبين ناظريه ربي حبلي من الصالحين فاستجاب الله دعاه فبشرناه بغلام, بغلام عليل انظروا يا أحبة بعد حرمان 120 سنة ثم الآن يرزقه الله الولد يرزقه الله عز وجل مبتغاه وما طلبه من الله عز وجل بعد سنوات حرمان وإذا بهاجر ينقطع عنها العذر وتقول أنا حامل أي فرحة في قلب الخليل يا أحبه فرحة لا توصف فرحة لا توصف ينتظر هذه الأيام حتى يرى الولد تسعة أشهر فينزل إسماعيل عليه السلام ولدا ذكر كيف الفرحة في قلب الأب المكلوم 120 سنة وهو ينتظر هذا الولد فرحة لا توصف فرحة عظيمة ينظر في هذا الولد وهو أمام ناظريه امتلأ قلبه بحب هذا الولد والله قد اطلع قد اطلع على قلب الخليل وقد امتلئ بحب ابنه اسماعيل يا احبه يكبر اسماعيل وتكبر المحبة في قلب الخليل يكبر اسماعيل وتكبر المحبه في قلب الخليل يا احبه حب ابراهيم لاسماعيل ليس حب الشهوات ليس حب العشق والغرام والهيام أبدا وإنما هو حب الفطرة حب الوالد لولده يكبر اسماعيل وتكبر المحبة في فؤاد إبراهيم والله يطلع على قلب الخليل وقد امتلأ بحب الولد إسماعيل فينزل البلاء والاختبار والامتحان من الله على قلب إبراهيم يقول الله عز وجل فلما بلغ معه السعي أصبح شابا قويا فتي يسير معه ويلب رغباته واحتياجاته فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا أحب انظروا إلى, إلى الآية أرى في المنام أني أذبحك يا الله إيش هذا الابتلاء يا رب بعد حرمان 120 سنة ثم يأتي ويكبر وتكبر المحبة في قلبي وتقول أذبحك لو قال الله في الآية أقتلك لكانت أهون على قلب الخليل تدريش معنات أقتلك أقتلك يجعل له السم في الطعام فيأكله الابن ويفارق الدنيا أقتلك يجعله على جبل أشم من شامخ ثم يلقيه ويموت الولد كانت أهون على قلب الخليل أقتلك يستأجر رجل قوي وبالمال يغريه وينفذ المهمة كانت أهوى على قلب الخليب لكن الله يربي ذاك القلب إني أرى في المنامي أني أذبحك أنت يا إبراهيم من يفصل الرأس عن الجسد يا الله ما أشد وطأتها على قلب الخليب تخيلوا معي يا بني إني عيشوا معي هذه القصة يا أحب لكي تنقي القلوب لكي تصفيها لكي تعيش القلوب من اليوم مع الله عز وجل إني أرى في المنام أني أذبحك يعرض الامر على الابن ايش قال الولد قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اسمع العيل اللي بعدها مباشرة كأني ارى هذا المنظر انا وياك ما معيننا فلما اسلم استسلم لامر الله لمراد الله من هزم لهواه ولا لشهواته ولا لرغباته ولا سنوات كون فيها هذه العلاقة لا اسلم لمراد الله فلما أسلم وتله للجبيل يأتي إسماعيل إلى الأب إبراهيم يا أبتي إذا أردت ذبحي فاجعل وجهي على الأرض كي لا تراني فتنصرف عن أمر ربي يا أبتي إذا أردت ذبحي فكف كف ثيابك كي لا يأتي فيها من دمي فتراه أمي فتحزن وتبكي علي يا أبتي إذا أردت ذبحي فحد السكين وعجل في ذبحي فإن للموت ألم فإن للموت ألم وسكرات يصور الله الموقف فلما أسلم وتله للجبيل جعله ملقا على وجهه ويأتي بتلك السكين ليفصل الرقبة على الجسد يا الله ما أعظم هذا البلاء يأتي بالسكين إلى تلك الرقبة فتصبح السكين كالجماد لا تتحرك يأتي في المرة الثانية فتكون السكين كالجماد لا تتحرك يأتي في المرة الثالثة فتكون السكين كالجماد لا تتحرك يقول الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين يا حبه هذا قلب إبراهيم الخليل وهذا ما فعله الله عز وجل معه مع إسماعيل وسمعنا الخبر والقصة هل كان الله يريد ذبح الولد إسماعيل لا والله لا والله كان يريد الله ذبح المحبة في قلب الخليل كان يريد الله ذبح المحبة في قلب الخليل وأنا وأنت وأنا وأنت متى نذبح محبة غير الله في قلوبنا؟ متى نذبح محبة غير الله في قلوبنا؟ بسكين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل متى نذبح هذه المحبة؟ فننقي هذه القلوب ونجعلها مع الله ينظر الله إلى قلوبنا يس في قلوبنا حبا لشهوات ولا, لي ولا, لي ولا لقنوات ولا لمغنين ومغنيات يطلع الله على قلوبنا وهي تنبض بهذه المحبة هذه رسالة لكل مسلم لكل مؤمن أن يذبح في قلبه حب الشهرة حب الرياء حب النفاق حب المال حب غير الله عز وجل في قلبه هذه رسالة لكل داعية لكل شيخ لكل إمام لكل خطيب، لكل معشوق، لكل حبيب، لكل إنسان أن يذبح هذه المحبة في قلبه، وأن ينقي القلب هذا، وأن يتعاهده بالطاعة وبالعبادة وبالقرب من الله، وكأني أتساءل، ويتساءل مع الكثيرين، والله إني أنيب نفسي، وأشعر بتأنيب ضمير، وأنا أسمع هذه الكلمات، يا شيخ أنا علاقة مع شاب، أو فتة تقول أنا على علاقة مع فتاة، أو شاب يقول أنا علاقة مع فتاة. أو مع شاب آخر وسمعت هذه الكلمات وسمعت هذه القصة وسمعت تلك المأساة وأنا اليوم ودي أتخلص من هذه المحبة أتمنى أن ترشدني إلى العلاج يا أحبة نبقى في هذه الوقفة مع علاج إلى الصادقين إلى من يريدون أن ينقون هذه القلوب سأعطيكم علاج هذه المحبة اليوم تسمع كلمات ويا شيخ علي علاقة مع فتاة أو مع شاب ست سنتين أو ثلاث سنوات واليوم تقول تعال اذبح هذه المحبة وانتهينا وخلصنا طيب وكل هذه الحاسيس والمشاعر وكل هذه الرسائل والاتصالات وكل هذه اللقاءات اللي, اللي كانت في السنوات الماضية يعني بهذه السهولة نتركها خلاص أنا أعطيك العلاج وأنا أرشدكم إلى العلاج كلكم أمهاتكم على قيد الحياة ليس كذلك لو فارقت أمك الدنيا اليوم لو فارقت أمك الدنيا اليوم كيف الحزن في قلبك كيف الحزن في قلبك أما يعتصر قلبك أما تعيش هم وألم وكمد إذا ذهبت إلى دولابك وأمك في عزائها، هل تبحث عن أجمل الغتر أجمل الثياب أم الموضوع أكبر من كل هذا تجد تلبس الرديم ثيابك ولا تلتفت إلى الدنيا ولا تلذ بمطعوم إن الموضوع أكبر من هذا كله طيب يا أحبة الله عز وجل من رحمته بنا خلق كل شيء صغير ويكبر يكبر يكبر حتى يبلغ أشده إلا شيء واحد خلقها الله كالجبال ثم يصغر يصغر يصغر سيصغر حتى يزور ويتلاشى لو ماتت أمك اليوم ستحزن وسيكون الحزن في قلبك كالجبال لكن بعد أسبوع نفس الحزن نفس الحزن يا أحبة لا لا يقل يقل صح ولا لا بعد شهر أنا عادي ومتأكد. لما أنت موت أمك اليوم، بكرة يبديك الشيطان ويقول لك تذكر أمك. لما رحت السوق، لما سافرت، لما انطلعت، لما نجيت، تذكر الحج والعمرة، تذكر اتصالها. يبدأ الشيطان يذكرك مواقف أمك. لكن بعد شهر ذهب الحزن، زالت تلك الدموع، وأصبحت تعيش حياتك الطبيعية. أصبحت تبحث عن الجديد، وتخالط الناس. وتمشي معهم لأن هذه حكمة الله عز وجل ورحمة بنا أنا أقول لك أنا متأكد إن اللي على علاقة مع شاب فتاة على علاقة مع شاب سنوات ثم أنت يجي اليوم بسكين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله أدري في تبعات فيه تبعات في حزن في هم في ضيق يبدأ الشيطان يذكرك رسائله اتصالاته لقاءاته أمك لما ماتت صبرت صبرت وبعد أسبوع انتصرت وأنا أقول لك أنت لما انتقطئين العلاقة اليوم لما تقررين قطع هذه العلاقة في تبعات بكرة بيجي الشيطان يذكرك بالرسائل يذكرك بالكلمات يذكرك بالوعود يذكرك بأشياء كانت موجودة أقول اصبري والله أسبوع أسبوعين والله ستذهب هذه كلها أدراج الرياح وستتحررين من هذه القيود وستتحرر من هذه القيود وستعيش حياة هنيه رضية طيبة مبارك هذا العلاج الأول والله أنه مقنع لمن يريد العلاج خذوا العلاج الثاني يقول الله عز وجل في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يتكلم ابن القيم عن علاج القرآن كلام عجيب عظيم يقول أعظم علاج القرآن أنه علاج للقلوب يا أحب الحب والتعلق وما مكانه في القلب في القلب أنا أريد أن تفتح القرآن يا من عندك علاقات وتريد اليوم بإذن الله أن تنهي هذه العلاقات وهذا الحب أن تفتح القرآن وتقرأ القرآن بنية شفاء قلبك من هذا التعلق من هذا المرض الذي توغل إلى قلبك والله ستنتصر أنا أخبرت أحد الشباب بهذا العلاج وكانها العلاقة مع فتاه ست سنوات يتصل بي بعد أربع أيام يقول لي والله يا شيخ قرأت القرآن بنية شفاء قلبي أربع أيام فقط والله أنها أبغض شيء إلى قلبي أنها أبغض شيء إلى قلبي هذه أسرار القرآن يا أحب هذه أسرار القرآن أحيلكم على آية 165 في سورة البقرة اقرأوها كثيرا واحفظوها جيدا فما أشد حاجتنا إلى هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله كرروها والذين آمنوا أشد حبا لله هذا العلاج الثاني العلاج الثالث وهو في متناول كل واحد منا إذا سجدت بين يدي الله في مكان لا يراك إلا الله وتحر أوقات الإجابة أسجد بين يدي الله وقل يا الله يا الله يا الله نقي قلبي من هذه المحبة يا الله نقي قلبي من هذا العشق والغرام والهيام يا الله جعل قلبي ينبض بحبك ووالله وبالله وتالله ستجد أثرها في حياتك بإذن الله عز وجل من اليوم ونأختم هذا اللقاء أتمنى لكل من يسمعني وانهزم لهذه علاقة إنه من اليوم يتخذ قرارا شجاعا أتلف تلك الشريحة وذاك الرقم وتلك العلاقة من اليوم اذبحوا هذه المحبة بسكين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله لأنها حياة دنيا تمضي مسرعة والله غفلنا عن أشياء تنتظرنا مستقبلا ينتظرنا الموت وسكرته وشدته ونزعه ينتظرنا القبر وظلمته وضغطته ووحشته والسؤال فيه ينتظرنا الوقوف بين يدي الله عز وجل ثم سيسألنا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون عن أشي سيسألنا الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ستسأل عن سمك أي شيء يسمع عن بصرك أي شيء يشاهد وينظر عن قلبك من الذي فيه حب الله أم حب فلان وفلان من الناس فماذا أعددنا لذاك اليوم ماذا أعددنا لقاء الله عز وجل أنا على يقين أن داخل كل من يسمعني إرادة وقوة وخير عظيم بهذه الإرادة والقوة والخير العظيم نستطيع أن نتغلب على شهوات لطالما هزمنا لها نستطيع أن نتغلب على علاقات لطالما جعلتنا في ضيق وفي هم وفي غم لا يعلمها إلا فاطر السماوات الأرض أنا على يقين داخل كل واحد منا حب الله عز وجل وحب الله في قلبه عظيم أما آن الأوان أن يتغلب حب الله عز وجل في قلوبنا على حب سواه سبحانه وتعالى وأن ننقي هذه القلوب ونجعلها مع الله سبحانه وتعالى أسأله سبحانه وتعالى في ختام هذا الموضوع الذي أسأل الله جل قدرته أن يجعل لهذه الكلمات ولما سمعتم أثرا في قلوبنا جميعا وأن يجعل حجه لنا لا علينا وأن يبشرنا بإذن الله عز وجل بتوبة الشباب والفتيات الذين سمعوا هذه العبارات وهذه القصص والأخبار أسأل الله جل قدرة يجعل قلوبنا معلقة به سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد